صنع العود منعما، ور الجهاد حياته فتقدما، وفضل خنوع بذلة حتى وداع، في ساحة الأبطار سيف المهام. يمضي لسان الحارم مسدّد، بالعزم ينطق في الورام مترنما. ضج سقع من أراضي أمتي سارف له روحي وجادت الدماء. يا فارس عاف القرود منعما, منعما وقال في هذا حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأقطار سيفا ملهما ما غرم إن قال منهم قائل إن المجاهد في البنية ما سأضل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا لدي الشهجة مسلما جيتم من الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما سأرودكم من الصعاد بعزمهم في دون النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم وفي خطواتها نصر يجلل في الفضاء تحتها ورضيت يا صاحبي بهمة ماجد تسموت بارز في السماء الأنجمى يا فارس الأنجاء فزأ رئزة لترى الأعادير كمالا يحتما هيا فسر بالسيف تشير حده يهوي على ها بصليب الحطما يا فارس عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا ساحة الأبطال سيفا ملهما ولعترى المجد لي ثماجدا يا كم تمطع عزمه وتقدما أبا يا أبا الشيفارس، اللهم اختم لي بشهادة من عندك، تغفر بها ذنبي وترضا بها عني، وتضحك بها مني، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. ليس ماجدا. <تصفيق> يا كن تمطى عزلا وتقدما طوباء يا أمة الشهيد الفارس طوباء لمن بدماغ ذا دعني